أَوَلَمْ أَرَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُرْغِمُونَ مَاذَا قَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْقٌ فِي السَّمَاوَاتِ يأتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قِبَلِهَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْكُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِم غَافِلُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي هو أعلم بما تفيضون فيه لفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الرفوض الرحيم قل ما وَمَا بلعا مَا الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا مبين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 أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه قرها ووضعته قرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا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 أُولَلِكَ الَّذِينَ نَتَقَفَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزْ وَنَتَجَاوَزْ عَنْ سَيْئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْخِ الَّذِي كَانُوا عَلُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّلْ لَكُمَا أَتَعِذَانِمِ أَنْ أُخْرَجْ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 هُنَاكَ الَّذِينَ حَطَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِئَمَّ مِّن قَبْلِهِمْ بِئْمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا وحين كفروا على النار أذهبكم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكفرون في الأرض بغير الحق وإما كنتم تفسكون واذكر أقاعات إذ أنذر قومه بالأحقاف فَقَدْ خَلَقْتُ نُذُرًا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَقَامُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عظيمٍ قَالُوا أَجِئْتَ نَارًا تَخْفِكُنَا عَن آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكن أراكم قوما تجهلون فلما رأوه عابضا مستقبل أوضياتهم قالوا قالوا هذا عابض منطرنا بل هو ما ذِي قُومٍ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ يُدَنِّغُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَشَاكِلُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ إِيمَانًا في مَّكَّنَّاهُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا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 إِنْ جَنَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَمْ سُخِّرَ لَنَا إِنْ كُنَّا فَاعِلِينَ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْذِرَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الحق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 أولئك في ظلال مبين أولم يروا أن الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى فلا إنه على كل شيء قدير وَيَوْمَ يَرَوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالُوا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلفثوا إلا شاعة من مهار فلا يغنف هل يهلك إلا القوم الفاشقون